جوال تذكر تذكر جوال تذكر. مر الحسن البصري على اقوام يضحكون فقال هل مررتم على الصراط قالوا لا قال اتدرون الى الجنه يؤخذ بكم ام الى النار قالوا لا قال علام الضحك لا على الصراط مررتم ولا الى الجنه تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون فأرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راب وظن وظن ان انه الفراوق والتفت الساق بالساق الى ربك الى ربك الى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلح